وَدكَثٌِ مِنْ أَهْلِكِتابابِ لَ يَرُّونَكمْ لو يَردّونَكُم مِن بعد مَِكُم كُفَّارًا حَسَدَا حسدا من انفسهم حسدا من انفسهم Quan ح ح Hasada hasada hasada hasada hasada hasada hasada حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا ح ح ح حش ح ح حش ح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 والدَّكَثٌ مِنْ أَهْلِ الكِتابابِ لَ يَرّونَكمُ لو يرُّونَكُم مِن بعد مَالكُمْ كُففًَّا حَسَد. حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدًا حسدًا حسدًا حسدا حسدا حسدا حسدا, حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ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 وَدَّكَثٌِ مِنْ أَهْلِكِتابابِ لَ يَردُّونَكممْ لو يَردّونَكُم مِن بعد مَِكُم كُفَّارًا حَسَدَا حسدًا, حسدًا, حسدا من انفسهم حسدا من انفسهم حسدًا حسدًا حسدًا حسدًا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا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 حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا Hasada, hasada, hasada, hasada, hasada, hasada. ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح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 حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا, حسدا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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حسدا حسدا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا, حسدا, حسدا hasada hasada hasada hasada hasada hasada hasada حسدا, حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الحق الْحَقُّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ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 حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا Hasada, hasada, hasada, hasada, hasada. hasada. Hasada hasada حد حسد حسد حسد حسد حسدم م يدي أَم فسهم م بعدمَا تَب لَهُ الحق حسدم من يدي أَم فسِهِم مِ بعدمَا تَب لَهُ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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح حسد حسد منِن يدي أَ سُسهم ي بعد مَا تبلَ لَهُ الحق حسد من يديأَسُسِهِم ي بعد مَا تبلَ لَ الحق أسدم من يدي أَ سُسهِم ي بعد مَا تَبلَ لَم الحق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 حسدا حسدا من عند انفسهم حسدا من ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح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 وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم, لو يردونكم مِّن بَعْدِ بعد كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا Hasada حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لَهُمْ الْحَقُّ أَسَدًا من عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ أَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا الله لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَهُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَ الله بأمره إن الله على كل شيء قدير والدكَثٌ مِنْأَهْلِ الكِتابابِ لَ يَرّونَكمْ لو يَردُّونَكُم مِن بعد مَكُم كُفَّارًا حَشَدَا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا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 Hasada, hasada, hasada, hasada, hasada, hasada, hasada, hasada, hasada.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 لهم الحّ سد من عندأَنفسسه بعدم تَب لَم الحّ سد منِ عندأَهم بعدم تب لَم الحّ فف وصح حتى يأت الله بأمر إ الله على كل شيء قد وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا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 حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا ح ح ح ح ح ح ح ح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 بَادِي مَالِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا من عند حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا, حسداً, حسداً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 عاد يماركم كفارا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا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 وَدَّكَثٌِ مِنْ أَهْلِكِتابابِ لَ يَردُّونَكُمْ لو يَردّونَكُم مِنْ بعد مَِكُم كُثَّارًا حَشَدَا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 منن يديأَ سُسهِم م بعدمَا تب على لَم الحق أسدم من يديأَ سُسهم م بعدم تب لَم الحق أسدم مندي أَ سُسيهِم م بعدمَا تب على لَ الحق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 حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا Hasada hasada hasada حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عياد انثسهم من بعد ما تبى